فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مصلصين له الدين فلما نجاهم إلى البذل إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا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 والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام غلبت الروم في أبنى الأرض وهم